اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبدت عدو وانا وبسطت قنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا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 حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي